هلا تأكى حديث غاشية وجوه يومين خاشعة عاملة عصبة تصلنا نارا سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لارية فيها عين جارية فيها سر ورفوعة وإلى السماء كيف نفعت وإلى الجبال كيف نصفت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت منكر لاستعين من سيطر إلا Kiitos kun